حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا عَذَابًا شَدِيدًا إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ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 قُلْ إِذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وَعَدَنَا رَبُّنَا وَإِنَّ هَٰذَا لَمِنَ الْغَيْبِ فَلَا يَعْلَمُ بِهِ إِلَّا اللَّهُ قُلْ مَن يَمْلِكُ الشَّيْءَ مِنَ السَّمَاوَاتِ